وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشرِّقين أن الله بريء من المشرِّقين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن تولهتم فاعلموا أنكم غير معجز لله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عهدتم من المشرقين ثم لم ينقصوهم شيء أو ولم يظهروا عليكم أحداً فأتموا إريهم عهدهم، فأتموا إريهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.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 أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالقفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن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 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسنون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وظاقت عليكم الأرض بما رحبت وظاقت عليكم الأرض بما رحبتم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خفتوا معيلا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إبن الله عليم الحكيم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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أروابا من دون الله والمسيح ابن مريم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 هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموالاً ناس بالباطل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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم حذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ في فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 ولو أراد الخروج لعد له عددا ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 إلا أنهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 نَوَمَن يُحَادِد الله وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُنَا رَجْهَا النَّمَّا خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْعُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ صُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ إِسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ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 كُنَّا نُعَذِّبُ قَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَكْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَصَّ اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 شرت منكم قوته وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خضوا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 انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تجب كفارهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن أَمِنُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُنُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَاكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَغُو بَأْيِ يَكُونُ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطمع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمعون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للناس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 إنه وعد كل الله يتبرأ منه إن إبراهيم لَأَنَّ لأ... إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُمْ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجنوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرّة أو مرتين ثم لا يتركون ولاهم يذكرون وإذا ما أُزِلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون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 لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم.